ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا والتبع سبيلك وقيهم عذاب الجحيم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 وَمَا تَقِسَ الْسَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدَ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقَتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّ قَتِكُمْ أَلْفُ سَكُومْ إِذْ تُدَاعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ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 وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر إذ القلوب لدى الحناجر كظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خوائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قُتِلُوا أَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من تكبر لا يؤمن لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم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 سِلَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيْكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاد وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمَ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 ولقد جاكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك فمازلتم في شك مما جاكم به حتى اذا هلك قلتم لي يبعث الله من بعده رسول كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبرمقة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار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 ويا قوم ما لِي ادعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا ادعوكم إلى العزيز الغفار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 فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لكم فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوْزُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا حَقَّ بِأَرِفِ الرَّعُونَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يعرضون عليها، النار یعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب جُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزانة جهنم مدّوا ربكم أدووا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب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 الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سنؤد ولقد اتينا موسى الهدى وأورثنا بني اسرائيل الكتاب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 الله الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ قُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون Allah الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماة بناءاً وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم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 فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون